للناس ورحمة quand te lo fi savil والله يقبض ويبسط وين إليه أَلَمْ تَرَيْ لَا الْمَلَئِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ K Kor li av vi l la humorøten la der َّ سَيتُم إِ قتِ بَعَ لَكُم القتوا وَأَل تُ وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا Alam ma kutiba 'alayhim al-qitalu illa qalilan minhum wallahu 'alim bimun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 قَالَ إِنَّ اللَّهِ أَصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللَّهُ يُؤْفِ to give اَللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ إِنَّمَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ أَسْمَاءً وَأَصْنَامًا لَأُولَٰئِكَ وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملاغ إن في ذلك لا آية لكم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 أَمَّنْ شَارِبٌ مِن نُّجُفٍ لَّيْسَ مِنِّي وَمَن لَّنْ يَقُومَ فَيَنظُرُ مِنِّي إِلَّا مَن يُتْرَفُ غُرْفَتُهُ فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو وضع An po contel nan liu ma bejalut au وَالَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُو اللَّهِ كَثِيرًا مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ والله كم ولما أبرزوا لجالوت وجنود ذي قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم afirin fa anzamukum bi'idni lli wa qatlan laddu djanlut wa وعلمه مما يشاء وله لا دفع الله جدا sa ba al bangu bi dal l'enfans d'til aw du ala kinna آيات الله نتلوك عليك بالحق وإنك لمن المرسلين تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من kalla ma llah wa rafa'a 'badankum darajat wa amthaina isna تي و ان يذنا بروحي القنص وانا اشاء الله وما كنت من بعد ذن من بعد ما جاءت البينات وان كنتم فمنهم من امن wa la usaa allahu ma qu tantu wa la kinna allahu يا أيها الذين آمنوا وانفقوا مما غزقناك Et ti ai a وَالْكَافِرُونَ هُمْ cun cun wal kaafiru nahum walimun a'alla qula la ilaha illallahu al La ta khudhu sunatun wala nam lamu ma fi LAMU! yan kul sius sama'ati wan alda La ik araham fi ddin qantam baniyam nurs dumin al ghay Fa man tam sa qabillu wa tiluth qalam fi Allah go legnoul, l lavinaa a nu Er ri logom mi ignored Allanddina na <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> ألم تر إلى الذي حاد eivraqi ma fi rabb bi di an ata'u ll mulk in qala ibrahim rabbi